الله ما اللي وداع اليوم خلله والله يا دار حدا بخله ويا هدي الفراق وحل اللقا وبعله ويا لا يمي بالحب بالله قل الله خلك يموت و لازم انك تداريه قل بعد مشتاق وشوق والشوق جلا هذا صحيح حفظها والبعد دلها هذا ص فارق الخلال قهر تقهويها أنا أحب أحب وشاهد الله صعب على كل الخلايك تعديها والعشق عز أنفس ما هو والعشق عز النفوس ماهو بذله يعني يموت الراس ماهو موطيه وان كان اهل بايع اليوم خله مطعونه داويها وان كان اهل اليوم